الذين يرثمون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نوقفت علاقة فخلقنا العلاقة مبقة فخلقنا المبقة عظاما فخلقنا عظاما العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأنا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم اريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين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 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَدْتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ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 بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بع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 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ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 وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا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 ما آتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 تا اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجارون لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على عابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له مُنكِرون ام يَقُولُونَ بِهِ جِنَّة بل جَاءُهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُون ولوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِن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 بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون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 فلا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ إن لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأبائنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 رب ا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ي على ع نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي ت ج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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الْمَلِكُ الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين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 بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ولم يكن لهم شهداء الا فشهادة أحدهم أربع شهادات، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في السادس من رمضان سنة 1391 هجرية وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر تشرين الأول سنة 1971 سنة 1971